النشرة الإخبارية كنت حرا شامخاً رأسي أبيا في بلاد زادها المولى مزايا ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي الحجة بسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلاك وجرح ما يزيد عن 30 من الجيش العراقي والرافضة المشركين بتفجير عبتين ناسفتين في بغداد هلاك تسعة عناصر من الجيش الرافضي المرتد وتدمير آليتين في الرمادي هلاك وإصابة خمسة من قوات التحالف الصليبي وعدد من المرتدين في صلاح الدين تفجير عبوات ناسفة وجرح ومصابين من المرتدين في دجلة هلكا وجرح من البكك المرتدين بعمليات لجنود الخلافة في ولاية الشام البداية من ولاية العراق من بغداد هلاك وجرح ما يزيد عن ثلاثين من الجيش العراقي والرافضة المشركين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد بعد التوكل على الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة من زرع عوتين ناسفتين داخل حافلة تقل عناصر من الجيش وعددا من الرافضة المشركين بمنطقة النهضة وسط بغداد وقاموا بتفجيره ما عليهم ما أدى لهلاك وإصابة ما يزيد عن ثلاثين منهم ونبشر الرافضة المشركين بما يسوءهم عما قريب بإذن الله أما في الرمادي هلاك تسعة عناصر من الجيش الرافضي المرتد وتدمير آليتين في الرمادي لفضل الله وحده تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عدد من العبوات الناسفة على رتل للجيش الرافضي المرتد في منطقة المجر شرق الرمادي ما أدى لهلاك تسعة منهم بينهم ضابطان وتدمير آليتين ولله الحمد والمنة وإلى صلاح الدين هلاك وإصابة خمسة من قوات التحالف الصليبي وعدد من المرتدين في صلاح الدين بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية الرباعية الدفع لقوات التحالف الصليبي بعوة ناسفة في قرية المزرعة جنوب بيجي أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة خمسة صليبيين كانوا على متنها كما استهدفوا أيضا تجمعا للحجد العشائري المرتد بصاروخ كاتيوشا في قرية الحجاج شمالة كريت أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة أكثر من تسعة مرتدين ولله الحمد والمنه اما في دجله بفضل الله ومنه تم استهداف عنصر من الحشد العشائري المرتد بتفجير عبة ناسفة في قرية شيال العبلي جنوب غرب مخمور امس ما ادى لهلاكه على الفور كما تم امس ايضا جنوب غرب مخمور في قرية شيخ حمد استهداف دورية راجلة من الحشد العشائري المرتد بعبة ناسفة ما ادى لاصابة خمسة عناصر منهم نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وفي قرية نجمة غرب القيارة تم تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش الرافضي المرتد ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة عناصر كانوا على متنها كما تم في القرية ذاتها أمس مداهمة منزل قيادي في الحشد العشائري المرتد ما أدى لإصابته بجروح بليغة وتصفية نجله العامل في الحشد المرتد أما في قرية كرسول شمال غرب مخمور تم بفضل الله وحده أمس تفجير عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتده ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد من قبل ومن بعد وفي كركوك استهداف ضابط من الشرطة الاتحادية المرتدة وأحد حمايته بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الدبس غرب كركوك ما أدى لهلاكهما كما تم أمس في قرية يار. جنوب الدبس مداهمة وتصفية محقق في الشرطة العراقية المرتدة المدعو حمدان حميد ولله الحمدول منه أما في ديالا تفجير عبوة ناسفة على عنصرين من الحشد العشائري المرتد في قرية الإصلاح في جلولاء ما أدى لإصابتهما نسأل الله أن يعجل بهلاكهما كما تم استداف القيادي بالحشد العشائري المرتد المدعو عبود كاظم العزاوي بعوة ناسفة في قرية أبو كرمة بمنطقة الوقف شمال شرقي ديالا ما أدى لمقتله ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية الشام هلكا وجرحا من البكك المرتدين بعمليات لجنود الخلافة في ولاية الشام البداية من الحسكة استداف دورية للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية حرير حاتم جنوب الشدادي أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخرين ولله الحمد والمنه أما في الرقة استهداف عنصرين من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت أحدهم في حي الدرعية بالقرب من مسجد الصفا والآخر بالقرب من مدرسة جواد أنزور بحي الفردوس ما أدى لهلاكهما ولله الفضل وحده وفي حلب تفجير عبة ناسفة على آلية للبكك المرتدين على طريق الجزيرة بمدينة منبيج ما أدى لتدميرها ومقتل وإصابة ستة كانوا على متنها ولله الحمد والمنة على تسديده وأخيرا إلى ولاية قراسان تفجير عبة ناسفة على عناصر من ميليشيا مواريت للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة باندر بأشيان في ننجرهار أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر وفي ننجرهار أيضا في منطقة نازيان تم أمس استهداف عنصر من ميليشيا عسكر الإسلام المرتدة بنيران جند الخلافة ما أدى لمقتله ولله الحمد والمنة على توفيقه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك وجرح ما يزيد عن ثلاثين من الجيش العراقي والرافضة المشركين بتفجير عبتين ناسفتين في بغداد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 تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجعوا للدين إن الدين عز واطلبوا العزة بتجهيز السرايا مرآ دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا فارجعوا للدين إن الدين عز اطلب العزه بتجهيز السرايا ارادينا سوى الاسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا farje'u al-din inna al-din 'izz wa atlub al-'izza في تجهيز السرايا